địa kwa Oh <laughs> ولا سرق وَلَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عَدُوّكَ a Come on. Ooh. Mm -hmm. One day الذين يدخلون وَنَجِّ رِقِّ Baby <laughs> ومن يكون الشيطان yo يا كل حاجه اللي كانت موجوده في المشروع لا تقول Yeah. no oh. What I am. لا <تصفيق> نعفو d <laughs> I'm Be so dong so وَأَمَّا تروح <تصفيق> لك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَلَمْ يَجِدِ كَانَ I don't know where I just I my الذي ألقى ظهرك ورفع لك بكف لك. يا فرقت وإلى ربك فرقت. Oh, boy!